والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم, سندخلهم جنات تجري من تحتها لا نار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أمانيكم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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيه وما يطلع عليكم في الكتاب في يتمن النساء الا التي في يتمن النساء الا التي لا تؤتون نما كتب لهم